دواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفائها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 وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا و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 وبدوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 صحابي وسلّم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم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 وبدواء اياب وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفائها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 صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدال وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد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 طب القلوب ودواءِه، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلالي وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءِه.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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب قلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحبي وسلم اللهم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 دين طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى الاني وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 صلي على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها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 وبدوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها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 صاحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء اياب وعافيه الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 قلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومرنا محمد طب القلوب ودواء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 البصر وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصر وضيائها وعلى آلي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 قلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 111. طب القلوب ودواءها، 112. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 نور ب ودواء وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 شفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء اليع وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها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 صاحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وم 111. وعافية الأبدان وشفائها 112. ونور الأبصار وضيائها 113. وعلى آله وصحبه وسلم 114. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 115. طب القلوب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 دين طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إبتع وعافية الأبدان وشفائها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 124. وعافية الأبدان وشفائها 125. ونور الأبصار وضيائها 126. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 128. طب القلوب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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحابي وسلم اللهم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 طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 بصار وضياءها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفاء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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آل وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفائها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 قلوب ودواء الى وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب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 ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 القلب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلب ودواء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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الأب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها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 صلي على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 أبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفاها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 دين طب القلوب ودواء اياب وعافيه الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى الاني وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم البصر وضيائها وعلاق وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلاق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 وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الأباء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها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 طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء أب وعافية الأبدان وشفائها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 لِقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِ وَصْحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ القُلُوبِ وَدَوَائِهَا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 وعابدي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعالي وصحبه وسلم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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا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 ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الجب وعافية الأبدان وشفائها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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم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 بدانها وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها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 قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا و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 صحابي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحابي وسلم اللهم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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية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 قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وم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 صلي على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب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 القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وما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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا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 ودوائب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 دواءه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا